اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفه امره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد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 وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حسبتم أَن تدخلوا الْجَنَّةَ ولما يعلم اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا وَلَمَّا يعلم اللَّهُ الَّذِينَ جاهدوا من ويعلم, ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون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 ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا شهداء الحق القائمين بالقسط امين اللهم امين اخواني واخواتي الذي يحدث في هذه الايام الثائره لا يضع حدا ونهايه لاوضاع بعيسه وقاتمه امتدت على مدى خمسين او ستين سنه كما قد يقع في وهل بعض الناس أن هذه الثورات المباركة تضع نهاية سعيدة لأوضاع تعيسة امتدت على مدى أكثر من نصف قرن كلا هذا نظر عاجل لم يصب المحز ما يحدث حقيقة ونرجو أن يكون كذلك إن شاء الله تعالى يضع حدا لأوضاع تعيس بئيس امتدت على مدى 1400 سنة باستثناء الخلافة الراشدة من أيام بني أمية بداية مع معاوية بن أبي سفيان وإلى اليوم نهاية بمبارك والقذافي وزين العابدين وإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم الحقهم الله بهم عما قريب أيها الإخوة الأمة كانت فاقدة في هذه المدة على تطاولها لرجدها لم تكن أمة راشدة ظلت أمة طفلة لا تقود نفسها ولا تدبر شؤونها يأتي حاكم بأمره اوتي الحكمة وفصل الخطاب لا يصدر إلا عن رأيه وإلا عن شهواته وأهوائه يدبر أمر هذه الأمة كيفما أحب وعلى مشتها فذاقت هذه الأمة الوبال وصار أمرها إلى خبال أيها الإخوة مع أنها الأمة الأولى في العالم المرشحة والمرصدة لأن تكون قائدة بصدق وحق وأن تهدي العالمين والله باعتراف المنصفين في الشرق والغرب امه خطيرة عددتكم ربما في هذه الأشهر الأخيرة أكثر من مرة وربما في دروسي عن أن كبار العقليات الاستراتيجية في الغرب لا تزال تؤكد أن القوة الواحدة والوحيدة على ظهر الكوكب التي تمتلك بديلا حضاريا حقيقيا يمكن أن يرشد وأن يلهم هي الأمة المسلمة قبل شهرين تابعت هذا وكان لقاء حيا لايف ايها الإخوة مع بريجينسكي ذكر هذا بالفم الملآن وهو من ضخام العقول الضخام أيها في الاستراتيجية الكونية كما يقال قيل له الصين قال ماذا تريد الصين ماذا تشكر الصين قال في نهاية المطاف ليس أكثر من نمو اقتصادي فقال له الذي يقابله فماذا إذن قاله العالم الإسلامي المسلمون هم الذين بيدهم البديل الحقيقي ثم أخرجها الله لتؤدي الشهادة على العالمين فتخبلت كما يقول إخوة العراقيون خبلت وهبلت على مدى ألف وأربعمائة سنة لأنها لم تبلغ رجدها بلغت رجدها أيها الإخوة في أقل من جيل واحد بباركة المصطفى محمد صلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم دائما أبدا والعود أحمد وباركة خلفائه الراشدين رضوان الله تعالى عليهم كانت أمة راشدة لا تنظر الحاكم على أكثر من أنه أجير موظف أيها الإخوة يقوم أبو بكر الصديق قدس الله سره الكريم ورضوان الله عليه في العالمين في الأولين وفي الآخرين في أول خطبة يلقيها على أمته وليت عليكم ولست بخيركم إنما أنا واحد منكم إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الضعيف فيكم عندي قوي حتى أخذ الحق له والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ الحق منه فكانت أمة طاهرة عجبت أيها الإخوة الحس العالمي الحس الثوري في العالم الذي اشترح مفردت ولفظ الطهارة والطهورية الثورية يقولون مسلك ثوري طاهر تفكير ثوري طاهر طاهر هل تحدث باللغة الفرنسية نحن الحداثية عن طاهر ونجس؟ المقدس والمدنس الثنائية الفرنسية المعروفة؟ يتحدثون عن مطهر مقدس وعن مدنس عن الروح ثورية مطهرة وفيه لمبادئها التي هي في نادي المطاف مصلحة الشعب ومجد الشعب وحس الشعب ونبضه وروحه لكن رسول الله وهذا مصدر عجبي رسول الله صلوات ربي وتسليم وتسليمه عليه ذكر هذا قبل 1400 سنة حين قال لا قدسة أمة تحدث عن منطق التقديس أمة مقدسة وأمة مدنسه الطهورية ما هي الأمة التي لا تزال تحتفظ بقدسيتها بطهوريتها هي الأمة الوفية لأبادئ العدالة والإنصاف والحرية والمساواة والكرامة والمشاركة لروح الأمة لا يضيع فيها مهضوم أيها الاخوه ولا يهضم فيها حق ولا يضام فيها مسكين لا ياخذ فيها الضعيف حقه من القوي غير متعته وقد كان هكذا زمن الرسول الرسول نفسه لم يكن معصوما في نظر الامه من ان يتلقى بعض الشكاوى مع انه المعصوم في الحق والواقع صلوات ربي وتسليمته عليه ياتي اعرابي جلف غليظ قاس باد فمن بدا جفا يقول اعدل يا محمد ما هذه بقسمه اريد بها وجه الله قال خبت وخسرت ان لم اعدل من يعدل إن لم اعدل يقول خالد يا رسول الله حين قسم غنائم حنين افلا اضرب عنقه قال لا يا خالد لعله ان يكون يصلي قال كم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه قال إني لم أمر أن انقر ولا أن انقب أن أفتش عن قلوب الناس وبواطنهم الله أكبر من الذي ديس جنابه من الذي اعتدي على طهارته رسول رب العالمين المعصوم المؤيد من فوق سبع رقاع هكذا لكن هذه الأمة عمر لا يتهاون مع المعارضة لا ينبسط لها بل يحرضها على نفسه لا خير فيكم يقول إن لم تقولوها يجب أن تعارضوني إذا رأيتموني قد عوجيت ولو يسير قوموني يقول سلمان بحد سيوفنا ويستبشر عمر بحد سيوف ممتاز هذا هو عمر القائد رضوان الله تعالى عليه ورضي الله عن عمر وإن الذين لا يعجبهم عمر من أبناء هذه الملة والدين نقول لهم عليكم أن تقرؤوا عمر جيداً وأن تقرؤوا التاريخ والواقع لكي تعرفوا لماذا نحب عمر لماذا نستهام بعمر رضي الله عنه وأرضاه لو ددت يقول عمر لو ددت أني وإياكم في سفينة تذهب بنا في شرق البحر وغربه تميل مع معميل الريح فلن يعجز الناس ننظر حتى الى البلاغة أو اللغة قائد زعيم يعني فتكلم حتى فلن يعجز الناس ان يولوا عليهم رجلا منهم فإن استقام أعانوه وإن اعوج قتلوه عمر يقول هكذا قال نصيحتي ووصاتي وخطتي في الهدي السياسي لأمة محمد من ورائي وفي عصري أن من تقدمونه ويجب أن تقدموه لا يتقدم بنفسه تضرب راسه هذا لا ياتي على ظهر دبابه ملعونه لعنه الله على عهد العسكر لانه عهد ليل لا نهار فيه فقد قفزوا على الحكم في ليله ففر الصباح ولم يرجع الى اليوم لكن بدا صباح الثوره وبدا عقل الثوره مع جنونهم ومع ظلامهم الحندس قال فان استقام اعانوه وان اعوج قتلوه فقام الح بن عبيد الله الشهيد الحي قال يا امير المؤمنين ما عليك لو قلت وان عزلوا. عزلوا. عزلوا. عزلوا عزلوا سلميا نعطيه فرصه في المنفى وفرصه لاي شيء قال كلا القتل انكلوا لغيره انكلوا لمن بعده عشان لا تصبح الامه لعبك اليوم واحد يجرب ويقتله ألفين وثلاث وخمسة وبعدين على المنفى وعنده شويه مليارات يلعب فيها لا قتل عمري يقول قتل اقتلوه قال اقتلوني ان اعوججت عمر كان يقول لهم يلهمهم يقول ها انا ذا وانا القائل المعلم ان اعوججت اقتلوني لا تبقوا علي وليذهب الحاكم الى ستين جحيم من اجل ان تعيش الامه من اجل ان ترشد امه اكثر ما يغيظ ويحنق ما اقراه لبعض البله المغفلين الخالين من الاحساس والوطن والشرف والله العظيم والضمير لماذا تتكلمون في زعمائنا فإنهم وان أساؤوا لكن لا بد يا أخي لا حول ولا قوة إلا بالله ما هذه العقلية العبوديه أنت عبد أنت رخيق أنت خن من أقنان الأرض وعبد من عبيد هؤلاء الالهه الزائفة لكن كيف كيف لا يوجد امثال هؤلاء المغفلين البله التائهين الحيارة ونحن نرى ونسمع على الشاشات اللهم عمر وليبيا استغفر الله العظيم اللهم عمر ماذا فعل لكم معمر لا عمر الله دياركم ايها الهاتفون هؤلاء لا عم خرب الله ديارهم خرب الله مستقبلهم ما نصن عليكم حتى تفت حتى لم تثنوا باسم رسول الله ولو سمعها الرسول لغضب غضبا شديدا ولقال اجعلتموني الله ندا ممنوع في العقيده الاسلاميه ان تقول بفضل الله وفضلك ممنوع بفضل الله ثم اخذ نفس بفضلك ولث فيها رائحة وثنية كمان شو هذا الله عمر وليبيا كالمجانين اقسم بالله رأيناهم كالهبلان بضع عشرات بفضل الله عز وجل هؤلاء هم الذين نجح في أن يستحوذ عليهم استخف قومه فاستخف قومه فطاعوا أيها الأخوة لكن نعود إلى موضوعاتنا الرئيسة 1400 سنة والأمة فقدت رجدها بعد أن رشدت لثلاثين سنة النبي يقول وصح هذا عنه وصدقه التاريخ ان هو إلا وحيوها الخلافة بعد ثلاثون ثم تكون ملكا عضا احسب بالذات مع ستة الأشهر أو ستة الأشهر التي قضاها الإمام أبو محمد الحسن عليه السلام في الحكم سبحان الله تكتمل ثلاثون سنة تماما شيء عجب وبعد ذلك يأتي معاوية ابن أبي سفيان يأتي معاوية المصيبة معاوية الداهية معاوية البائقة معاوية مصيبة التواريخ إلى اليوم يأتي هذا الرجل ليعلم من حياة المسلمين السياسة شيء والدين شيء أنا الناطق باسم الغيب أنا الناطق باسم الله أنا خازن أموال الله أضعها حيث أشاء وأمنع من أشاء وأولي من أشاء ولا خيار لكم حتى لو كانت ابنتي هندا لا خيار لكم بالسيف أمير المؤمنين هذا فمن عباه فهذا قاله اجلس وأنت أخطب الناس هذا الآخر السيف يعني لأن الرجد لا يجامع الإكراه لا إكراه في الدين ليه لا إكراه؟ قد تبين الرجد إذا فيه رجد ما في إكراه وإذا فيه إكراه ما فيه رجد انتبهوا طبعا لذلك أنت أنت لك وصايا وولاية على ابنك الصغير الذي لم يرشد بعده تمنعه على الرغم منه ومن أنفه ممنوع هذا يقتل هذا يحرق هذا يفسد ممنوع هذا غير راشد لكن إذا رشد الطفل خلاص ارتفعت الوصاية عنه ارتفعت الولاية هو حر مكلف أمام الله اتركه حتى أن كنت أباه اتركه لا تستطيع الولاد المكلف لا سلطان لك عليه إلا النصيحة والوصاة كسلطتك على غيرك من الناس وما دار في مدارها فقط بحكم إيه صلاحيات الأب لكن ما في إكراه فكيف امه تكره يا حبيبي أمة كاملة تعود مئات الملايين تكره على أمرها لا تختار من يلي أمرها ولا من يدبر شؤونها على الرغم منها ومن تكلم قطع لسانه وربما عنقه رأينا كيف إبراهيم عيسى الصحفي الشريف المصري يدخل السجن فقط لأنه تكلم وتساءل عن مرض الرئيس جل جلاله وتشعشعت أنواره لا يمرض لأنه معصوم إله مثل القذافي التائه رايتم كيف قصوره الرجل لا يريد ان يموت يعمل اشياء حتى لو احترقت ليبيا كلها بالذري ربما كان يخطط هو لحرقها ما بعرف ايش هذا الجنون ان يبقى عايشا وحده العبقريه الالهيه في الارض التي لا تفرط بها كل الشعوب كما قال هو المجد لا تفرط به كل الشعوب لابد أن يبقى حيا لذلك تذهب المليارات في صنع هذه الخنادق المخندقة ضد النووي وضد الشعاع وضد كل شيء أيها الاخوه شيء غريب والأمة لا خيار لها ممنوع أن تتكلم ممنوع أن تعترض ممنوع أن تهجس ويشيعون خرافات القذافي اشاع خرافة والقذافيون من ورائه خرافة أن القذافي يعلم ما في النفوس ويرددها حتى المثقفون الليبيون مساكين والله ضحكوا عليهم قالوا عنده علاقة بالجن جن إيه عند علاقة بالسحر كل الكتب التي رأيتموها عندي في البيت أنا قرأتها قبل سنوات كلام فر هذا كتب موجودة المكتبة العصرية أو ذلك كتاب العربي في دمشق كتب مطبوعة هذه خمسة أوير وستة أوير موجودة خوفهم هم بيخافوا وأهلها الجزيرة المغفلون قال لك تلموا دراسات عن التلمود وعن السحر وعن الشعوذة رجل خطير قال لك فحدثني أحد من أحد من أحب وأحترم قال لي نعم نعم أحد رجاله مرة كان معه والقذافي كان يقف على سور عال شاهق فخطر في نفسه لو أنني ضربت في ظهر هذا اللعين فهوى من حالق فتخلصت الأمة قال فإذا بالقذاف يلتفت مغضبا ويقول لرجالي هذا أبعدوه من هنا خرافات، رجل متخصص فهما مذقف يحدثني بهذا قلت عجيب فكرنا صدقتنا استغربت هذه خرافات، كالخرافات التي سمعنا أن معه عصا. تسمع كل ما يقال عليه ضده لكن السؤال الآن كيف تسنى لهؤلاء الظلم بني اميه والعباس والمماليك والترك إلى اليوم أن يحكم هذه الأمة لماذا لم تنفر هذه الأمة بدل هذه الثورات المباركة السريعة هوت هذه العروش الظالمة وثلت أيها الإخوة بطريقة مدوية وصاحقة وساحقة وسريعة جدا حتى هذا القذافي هو وكما قلت لكم هو من اليوم الرابع ما معنى أن تكون تقريبا كل ليبيا بيد الثوار وهو يدور فقط في طرابلس أيها الإخوة يصليها نار حامية كل من قال برأسه يضرب الرجل هاوي من اليوم الرابع الرجل منتهن لكن به مزوجين وأحببت أن أقول هذا مع أنه ليس من حكمة أن أقوله وأن يسجل علي لكن سأقوله يؤسفني ويحزنني هذا القلق والتشوش في رأي المعارضة في الداخل والخارج الليبية عليكم أن تحزموا أمركم أن تفكروا بذكاء لا تنظروا إلى مواطئ أقدامكم يا رجال معارض وهم شرفاء حقيقة كل من رأينا وما ناس شرفاء يحبون وطنهم وعندهم ما شاء الله يعني حقيقة مصداقية عالية متدينين وغير متدينين لكن يا أخي <تصفيق> الذي يعالج الثورة ومغانمها ومغارمها من وراء حجاب على التلفزيون من فندق مكيف إلى مكتب مكيف في الجزيرة وغير الجزيرة والحرة غير الذي يموت كل يوم أخوه وإبنه وأبوه وجاره الأيدو في الماء كما يقولون ليس إيه مثل أيدو إيه في النار وضع صعب جدا جدا والرجل ثبت للعالم ليس عنده حد يقف عنده أبدا غير منضبط ضائي ضابط والعالم متقلقل يقول إحنا لا نستطيع أن نتخذ خطوات انفرادية يعني لابد أن يقول الشعب اللي بكلمته فأنا نصيحتي المعارضة اللي في الداخل والخارج كلمة واحدة قولوا بلفظ واحد نحن ضد اي تدخل عسكري تقليدي لكن نحن مع ضربة عسكرية جوية على الإعزازية وعلى سرطة وعلى كل مكان لهذا اللعين ضربة عسكرية لن تأخذ اكثر من نصف ساعة فكل اماكن مع بعضها كلها ساعة ساعة لربع وتصحق هذه المواقع بالكامل ثم تركون وشكر الله سعيكم وبتكون امريكا كفرت عن جريماتها في حق الشعب الليبي اجرمت حين تركته وحين مدت الحبل لهذا الطاغية المجرم سكتت عنه في أول أيامها ثقوتا مطلقا إذا أردت أن تكفر عن ذنبك في حقنا كشعب ليبي وجه الضربات الجوية الساعقة هذه اسعقيه وبعد ذلك شكر الله سعيكم وتركونا نحن سندفف سنكمل على البقايا الباقية من استسلم طوعا أعملنا فيه حكم العدل والإنصاف إن شاء الله تعالى. ومن كان غير ذلك فليست له إلا, إلا الموت أتركوا الشعب بعدين يوفي إيه الثورة. لكن نبقى هكذا ونسمع الآن عن صواريخ جراد وبيلاروسيا وغير بلاروسيا وأشياء وطيارين من أوكرانيا ومن صربيا ومن روسيا ويعتون ويذبح الشعب كل يوم ومجازر ومذابح ونبقى قال عشان إيه نعتصم بالطهورية الثورية خايفين من أهل حارتهم وأهل جيرانهم أن تتأمرتوا مع الأجنبي لا هو ما شاء الله عليه يتأمر مع رسول الله على الشعب الليبي وطول حياته واضع يده في يد أعداء الأمة وهذا واضح ومعروف والأمة تعرف هذا جيداً والرجل مستعد أن يضع يده في يد إبليس وهو نفسه إبليس على أن يذبح البقية الباقية من كل من يقول له ثلث ثلاثة كن أليس كذلك؟ وإيش هالطهورية الغبية هذه؟ أنا سأكون واضحاً أنا سأتكلم إيه؟ بالحس الذي أشعر به بضميري ضربة جوية عشرين دقيقة تستحق العزازية تمحو عن وجه الأرض ونحيلها إلى أحسن بستان بإذن الله وأحسن متنزه في ليبيا كلها ونسميه متنزه الثوار لماذا تفعلون هذا؟ لا لا؟ والمجلس هذا الانتقالي في برغازي وافق قلت أذكيها أنا أقول هذا من قبل عشرة أيام صحيح؟ وعوصيت إخواني الليبيين قلت لهم الرجاعا بلغوا كلامي هذا لبعض من يسمع كلامه لعله يصل لا يجوز لأنه كلما تمادى الوقت ليس في صالح الثورة انتبهوا والرجل يشتري الذمم وعنده مليارات ممليارة كيف؟ كيف نأمن لمشايخ بعض القبائل؟ يأتي لشيخ مكحت مصدي ما عندوش اي ماسكين مئتين ألف دينار يقولوا هعطيك سبعين مليون دولار سبعين مليون يورو اقف معاي هذا مخطط أمريكي وبعدين شوف الإعلام استمعتنا إلى إذاعتهم مرة مرتين شيء عجيب تضليل فظيع أختم بالله يا أخي وقاح عجيب جدا جدا كلك ما في منه ما في معارضة ما في ثورة ما في مظاهرات الشعب كله من أجلي مستعد أن يموت من أجل سواد عيوني ظل في عيون في سكسوك عندك لعنه الله عليك ظلم شيء عجيب يا اخي اي وجه ممسوخ قال لك الشعب كله مستعد ان يموت وانت ايش مستعد أن تقدم للشعب ولا حاجه ولا سمعنا مره واحده انا مستعد اقدم للشعب شيء الشعب بس مستعد ان يموت من اجلي ايش انت يا اخي ايش انت شيء لا يصدق ايها الاخوه فعلينا ان نكون واضحين نعود الى موضوعتنا الرئيسه كيف كيف استطاع هؤلاء بنفس الاسلوب الذي يمر فيه القذافي الان استخفاف الناس استخفاف عقول الناس ونادى فرحون. فرعون فرعون ينادي وقف مثل ما يقف الخذافي علي لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفعل تبصرون الخذافي يقول قوة أنا القوة كلها عندي ما شافوهش حاجة لسه وحنطردهم والله العظيم هذا أنا يوميا أفكر فيه ربما خمسين ستين مرات مقسم بالله يوميا لا أستطيع هذا ليه غدر ذهني وين وجد في تاريخ الدنيا زعيم أو ملك أو أي شيء يهدد شعبه كما يهدده المعتل والمستعمر هذه لغة لا يقولها مستحيل لا يقول أي زعيم لا يقول أي رئيس أي ملك أي شيخ اي سلطان أي قرد يحكم في أمته مستحيل نطاردكم شارعا شارعا بيتا بيتا زنقا زنقا فردا فردا ما شاء الله على الشجاعة يا قذافي ايش الشجاعة والبطولة هذه في حق شعب دوقته أربعين سنة حرمته جننته أربعين سنة دمرته كرسه بك أربعين سنة والآن زنقه زنقه وفردا فردا هل يقول إيه براك الفلسطينيين يقول موسيليني جاردياني اللي أباد نصف الشعب الإيطالي ويبدو أنه معمر عنده نفس الخطة إيه؟ سأبيد نصف الشعب الليبي كما أباد جاردياني موسيليني نصف الشعب اللي الليبي وما حصل إيش حاجة وبالعكس في التسعة واربعين أجي العالم الحر ما شاء الله وبدوا يعمل إيه وصايا إنت داب وقال لك إيه تاخذ ايطاليا طرابلس بعد ما ابادت ايطاليا الفاشيستيه اللون المتحدة قالت اه في 49 ايطاليا تاخذ طرابلس وكل جزائر قال نفس الشيء انا بنفس المنطق وبعدين اكيد يمكن يعطوني تشاد والنيجر يمكن على جانب ليبيا جنون فنفس الشيء عندي قوه قال لهم عند الكفي ما شفتوش حاجه انتم لسه حنبدا نستخدم القوه حنوريكم كله عندي انا الملك انا الكل في الكل انتم لا شيء يا جرذان من انتم من تكونون طب انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ما قال كلهم هذول عندهم حبوب هلوسه وسبالوس هذولا وبلان هذولا ايش موسى هذا وايش هارون جماعة هذولهم بلان هذولا الناس ما لهمش اه قال مهين وماذا قال قذافي فرعون مؤدب جدا نعطي دكتوراه في الادب القذافي قال جرذان شرادم ملوسين مجانين مخبلين مكملين وسخين هذه لغه رئيس والله شيء لا يصدقه قسم بالله هذه لغه يقولها لي راهيه مش معقول والعالم يسمع هذا الحين نفسه مذهول مصدوب ايش هذا اقول لك ايش هالاولم هذه لذلك الآن بدوا يحترموننا علينا أن نثور على هؤلاء لن نسمح بعد اليوم لأحد يقول لنا أنتم وصيرون جملين أنتم هلوسين أنتم كلاب أنتم جرذان أنتم صرصيد لن نسمح سنموت ولن نسمح لهذا ورحمة الله على حكيم المعرة الذي قال مل المقامو قال أنا مليت أنا حب الموت حتى قال ما عاش في أوضاع مثل هذه مل المقامو فكم عاشر أمة أمرت بغير صالحة أمراؤها ظلم الرعيّة واستجازوا كيدها وعادوا مصالحها وهم أجراؤها قال المفروض يكونوا أجراء أنت إيش أنت تفكّن نفسك أنت ربط تحي وتميت تبني و... وتفني تبرم وتنقض من أنت أنت للشيء أنت أجير يجب أن تفهم أنك أجير لست أكثر من أجير عند الشعب وتدق عنقك ويقطع رأسك إن ظننت أنت أكثر من هذا لكن الشعوب لم تقل هذا لم تفهم هذا لماذا؟ هذا سؤال اليوم لماذا؟ لماذا لم تقل هذا قبل؟ لماذا سكتنا 1400 سنة ما الذي يحدث نعم تكنم بعض الصوار بل كثير من الصوار هذه الأمة عشرات الثورات عشرات بيئات الثورات مئات الثورات لكن للأسف لم تكن ثورات شعوب كانت ثورة نخب آل البيت وغير آل البيت ما ينفعش لازم الشعب كله يتحرك بكل خبيه بكل قطاعاته بكل تمثيلاته كما يحدث الآن بفضل الله تبارك وتعالى هذا هو اللي المطلوب وهذا هو المنتظر فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين الله أكبر الله يقول بعد أن أوشك الملأ حول فرعون أن يصدق موسى خامرهم تصديق موسى قالوا هذا صادق يا أخي عنده آيات من أعجب الآيات تسع آيات بينات وقد رأوا آيات موسى وضعا ورفعا أو نزولا وارتفاعا لما نزلت ولما كشف عنهم لأن كشفت عننا الرجزة لا نؤمننا لك ونرسلناك باني إسرائيل كوش بإذن الله تعالى رأوا الآيات نزولا وارتفاعاً أرادوا أن يصدقوا خامرهم إيه التصديق قالوا هذا صادق الرجل هذا موسى بن عمران فراح إيه اللعين فرعون قال لهم هيك وهيك إيش عنده ما عندهش حاجة أنا عند الملك أنا كل شيء أنا بتحكم أنا كذا كذا ما عندهش ذهب ما عندهش مجد أي ما بعرفش يتكلم حتى زي ما عندوش إذاعات وتلفزيون وكذا ما عندوش أي شيء أي شو هذا فاستخف قومه والخفيف يقلقله أدنى شيء أدنى حركة يقلقله خفيف مرة هيك ومرة هيك كالغنم العائرة بين أي الغنمين مرة شمال مرة منك المنافقين خفيف كلهم في رأي كلهم في موقف كلهم في إحساس مرة يبكي عليك رحمة منك ومرة يبكي منك قهرا وتغيوظة عجيب أنتم رأيتم آيات موسى ومعاجز موسى البواهر القواطع الصوارم لماذا صدقتم هذا اللعين فرعون؟ قال تعالى معللاً إنهم كانوا أي القرآن عجب القرآن تحب درس سياسي وتفهم السياسة وعلم الاجتماع السياسي كمان تتعلم القرآن قال إنهم كانوا قوما فاسقين ما فهمناش هذا الناس يفكرون هذا أي يعني تذييل رباني مشائخي لا يا حبيبي هذا كلام رب العالمين واضح السنن والدساتير والقوانين لا هي سنن الاجتماع والتاريخ والكون كمان لأن إن في غير مقام التأكيد تكون لماذا؟ في النحو العربي للتعليم يا رسول الله إيش رأيك في الهر ها؟ في القطط البساس هذه قال إنها من الطوافين عليكم بالليل والناس إنها يعني معناها هي نجس إنها لأنها الله يقول أطاعوه لأنهم كانوا قوما فاسقين الله اكبر يعني يا رب العالمين تريد أن تقول لنا وتنصح لنا بشكل واضح أن العصمة من أن يضلل وعينا ويزيف فهمنا ويخدر حسنا أن نكون مستقيمين أدقياء نعم لأن من يطلب وجه الله لا يمكن أن يضحي بالحقيقة من أجل رغبة أو رهبة الله العظيم بعض الناس مستعد أن يضحي بشعبه ومصير شعبه وأجيال شعبه من أجل فيه عنده فلوس عنده صفقة عنده مصلحة اليوم على القذافي حاسكوا تقول لما تنقضي المصلحة وبعدين لكل حادث حديث أهل أنت الله على الظالمين ألا بعدا للفاسقين من أجل مصلحتك تضحي بأمتك وشعبك لعنت الله على كل المصالح وعلى كل المجد يا أخواني لكن من الذي يضحي بكل شيء من أجل الحقيقة من ليس فاسقا من لا تغلبه شهوة فرجه أو بطنه أو شهوة منصب شهوات معنوية أو مادية الرجل الذي يخاف الله نظرنا إلى من يقول لهم كل الشعب مستعد أن يموت من أجله وقرأنا في سيرة المركز الصالح محمد إدريس السنوسي روح الله روحه وأعلى مقامه في عليين موحد ليبيا يا أخي إدريس السنوسي دخل مرة مسجد اعتقد في بنغازي يفتتحه وجعلوا إدريس فغضب خطبا شديدا وقال أسكتهم سكتوا دخل الملك مغضبا قال لهم ما هذا يهتب في بيت الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا هذا إدريس الذي لم يرده الشعب الليبي وأراد حكم إبليس فابتلاهم الله أربعين سنة عجفاء بإبليس ونسأل الله حسناً مخلص إذن الاستخفاف يستخف بعقول الناس يجعلها خفيفة يجعلك تفكر بطريقة إيه؟ الخفيفين من الناس الراسخين الواكدين كيف يتم هذا؟ وسائل كثيرة طبعاً وآليات وتقنيات معقدة جداً من ضمنها تقنية الزحزحة زحزحة الموضوع الآن كل الإعلام الليب الرسمي كذب تزوير مؤامرة الجزيرة ومؤامرة الخوانة دبلو مسيلي بيا الخواناء ممثلي بيا الخواناء جيش لي بيا الخائن شح كل ليبي أصبحت خواناء إلا القذافي وأحبابه بضع مئات كلهم خونة أولاد ستين كذا كذا كذا مؤامرات هذه مؤامرات يا أخي ما في الوضع هذه الأمور كلها ممتازة الموانب بتشتغل مدارس الجامعات الشوارع كله كذب ما في منه مؤامرة يا سيدي هذا شفتنج هذا زحزحة ليس هذا الموضوع صدقنا أنا صدقت طبعا اعتباطا وتنزلا صدقنا أنه كل هذا مؤامره لكن ليست هذه الموضوعه الاساسيه الموضوعة الاساسيه أربعون سنه ماذا فعلت بليبيا وماذا فعلت بالليبيين قرانا لك واستمعنا اليك مئات المرات ونعرف ليبيا ونعرف الحال في ليبيا واستمعنا الى الوف الليبيين مش في الفضائيات في الحياه ورايناهم الشيء الوحيد الذي نجح فيه القذافي وهذا يحسب له انه يحتاج الى عبقريه والى جهد دؤوب وإلى برامج وخطط هو الفشل واحد تقول كيف كيف نجح في الفشل طبعا على فكرة سأقول لكم شيء هذا ليس فلسفة هذا واقع الفرد من الفرد الواحد فينا أن يفشل عمليه سهلة جدا جدا بالعكس هي قريبة للطبيعة لمنطق القصور الذاتي جاعد لا بيشتغل لا بيعمل منطق الإنيرشة يعني ومش حد يتحرك بيفشل أسهل شيء على الفرد أن يفشل الصعوب الشعوب صعب جدا أن تفشل الشعوب ليست كالأفراد عشان تفشل الشعب ويفشل الشعب لابد ان تكون عبقرية مثل عبقرية المجنون القذافي كيف؟ لابد من خطط من برامج لان الشعب واحد يسكت ألف واحد يتكلمه صحيح؟ واحد يخرب ألف واحد يحب يعمر شعب يا أخي هذا شعب فالآن كيف تخرب على الشعب كل شيء؟ لابد من خطط ومسيرة القذافي كلها هي مسيرة مخططة دقيقة جدا جدا لتدمير الشعب الليبي وتدمير كل شيء في ليبيا وقد نجح هذا الشيء الوحيد الذي أشهد له أنه نجح فيه ليبيا لا تقارن بتونس مطلقا تونس تعتبر دولة حديثة متقدمة جدا بالقياس على ليبيا ليبيا مستحيل أن تقاس بمصر يكفي صحافة مصر بس يكفي ليبيا ولا فيها شيء ولا فيها شيء لا صحافة لا أدب لا إعلام لا موسيقى لا فن لا جامعات لا صحة ولا شيء مدمره بلد مدمر بالكامل ليس الدولة بالمعنى الحديث الدولة ما هي دولة ما هي دولة يا اخواني نحن حتى لا نعرف الشعب الليبي أنا حزين جدا وعجبني حين علق الرائع جدا عبد المبشار قال من حسنات هذه الثورة بدأنا نعرف الليبيين احببناهم قال ويقول بكل ثقة الرجل قال شعب طيب عندهم طاقات ممتازة عندهم شرف عندهم وطنية بدأنا نعرف حتى البلدان الليبية درنا وطبرق وشداية والأخري والزاوية ها بدأنا نسمع بهذه الاشياء لم نكن تعرفون لماذا لأن الزعيم تضخم فأصبح أكبر من ليبيا هو عند نفسه أكبر من الكون كله أكبر من الأرض كلها حتى استمعنا إليه ف... في الأمم التحدة ماذا يقول؟ ابني أوباما حنشوف ابنك العاكس حسوي فيك إن شاء الله حيني يريد أن يجرجلك إلى المحكمه جائنة الدولية بإذن الله يقطع عصلك وفصلك بإذن الله قال ابني أوباما شوف, شوف الخبل لوين؟ أي منطقه تتحدث يا تائه ابنك رئيس أعظم دولة عندك واحد من مليون من علمه ومن قدراته ليه العلمية والاستهادية أوباما يا حبيب هذا نابغ هذا نابغ وصار بنبوغي رئيس الامريكا هني يطلع يتكلم الرجل دقيقتين شوف الكلام كيف بصير وتتكلم ثلاث ساعات أسمع وجعجعة ولا أرى طحنا قنطار خروب ودرهم عسل ولا في أي محصل بالمرة أي محصل ما فيه كلام مجنون شوف الغرور والغطرسة فالرجل أضخم مش من شعبه شو شعب اللي هو لا يراه والله العظيم هو لا يرى اللي بينقصن بالله لا يراهم لا يراهم حتى صرصير لا يراهم شيئا هو أعظم في نفسي من الأرض ومن عليها أصطفف الله العظيم هذا المتأله المجنون فطبعا دائما لا نرى إلا الزعيم لا نسمع إلا الزعيم لا نشاهد إلا الزعيم طب وين ليبيا أخي وين دباع ليبيا مثقفوا صحفيو ليبيا صحفيون إعلاميون ليبيا فنانو ليبيا موسيقيو ليبيا مغنو ليبيا راقصو ليبيا آه فساق ليبيا كفار ليبيا ملاحدة ليبيا وين ما في ما في شيء في ليبيا وعن ليبيا كل شيء مختفي فقط الزعيم لحنا ما هذه اللحنة فنعود أيها الإخوة إذا هذه إيه لا نريد هذه الزحزة لا لا نريد الموضوع العصلي هذه مؤامرة لكن أنت ألا تستحق أن يثار عليك؟ من ثلاثين سنة من خمس وثلاثين سنة من يوم ما سلمت الشعب السلطة تبعتك في سبعة وسبعين أكان ينبغي أن يثار عليك واضح واضح من هو القذافي ومخطط القذافي الشيء الثاني للأسف الشديد وهذا من أسوأ ما يلجأ إلي هؤلاء الطواغيت في كل عصر فقهاء السلطان وعاظ السلطان الذين ينحقون كلبون والغربان اليوم في الفضائيات. في الانترنت والكتب بي دي اف وورد وكل يوم الى قبل اول امبارح هسه يعني تقريبا كانوا يقول لك الحاكم لا يخرج عليه في أمة مسلمه الا ان كفر الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان اذا كفر اه ما ينفعش الكافر يحكم المسلمين هيخرب بيت دينهم صحيح بعدين شافوا انه في حكام اليوم عادي الكفر عنده احسن الايمان طلعوا لنا برسائل الآن ما شاء الله في العصر السلف الصالحون هؤلاء قال لك كتاب على الانترنت هذا كتاب الفو فضيله الشيخ الكذا كذا بيان أن كفر الحاكم لا يسوغ الخروج عليه حتى وإن كفر أي فقه هذا أي فقه يا احبابي يا مشايخ الإسلام يا ما شاء الله عليكم حتى لو كفر قالوا ما عاد خلاص صاري علفناها شي جديد هذا لأنه خلاص ممنوع تخرج عليه طيب طبعا نحكونا على الناس يقول لك إيه يقول لك سلطان غشوم هو غشوم عارفين هو غشوم نحن ليش نقول في وجهه هو في وجهه هو أعدل من محمد رسول الله بس في ظهره هو أظلم الظالمين صحيح نحن عارف ماذا نعمل مضطرون آه مركب صعب نركبه هو لكن هذا السلطان الغشوم خير من فتنة تدوم أحسن من الفتنة بعدين يصير في فتنة وذبح وناس وصرقة حتقول لي نفس منطق زين العابدين البلطاجي طون تونس ونفس منطق المنحوق مبارك صحيح ونفس منطق الق فتنة وحرب اهليه وحتموت ناس بالالوف حيذبح بعضهم بعض قبليات نفس المنطق ونفس منطق فرعون ونفس منطق الرومان واليونان ونفس منطق الفرس القدماء ايش قال فرعون اللعين اني اخاف ان يبدل دينكم قال دينكم المستقيم اللي تعبدون فيه انا زي دي القذافي بعدين بضيعها انتبهوا قال في شيء إله إلا الله قال أنا مش إله بخرب الدين كله تخرب بخاقه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد كان حصير حرب أهلية حيذبح بعضكم بعضا لأن الفساد معناه هيك الحرب أهلية قال تعالى في آية الحرابة عشان تفهموا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا الخلافة أو تقطع عيدين ورجون الخلافين إلى آخره الفساد هو هذا تذبيح الناس اغتصب اسرق اقطع احرق دمر هذا الفساد الله صمه الفساد فساد ففرعون قالوا حصير فساد حصير فساد حرب أهلية الناس يأكل بعضها بعضا لازم أضلي أنا ويبقى لأيدنوجة تبعة الفرعونية الحاكمة بلا موسى بلا جيله نفس المنطق توماس هوبس تكتابه ليفايثن هو التنين يعني المخلوق البحر الأسطوري هذا مشهور كتابه في الفكر السياسي ليفايثن يقول كان الفرس من عادتهم من قديم قبل علف السنين إذا ما تملكوهم تركوا الناس خمسة أيام كاملة بلا قانون وبلا أمن وبلا حاكم خمسة أيام يقول هوبس فيذبح الناس بعضهم بعضا ويسرق بعضهم بعضا ويقتصم منهم إي من يقتصم وتصبح لحالة زرية ورديئة جدا جدا وبعد خمسة أيام يأتي الملك ابن السماء سليل آلهة يأتي يحكم فيقدم لهم الناس وجوههم وأعيانهم وعامتهم فروض الطاعة والتبجيل والتقديس لأنه يأتي الملك ويأتي معه ماذا؟ النظام والأمن نفس الأسلوب الحقير معناها أسلوب الفورس أسلوب فرعون وهو أسلوب يزيد بن معاوية نعنى الله عليه يزيد لما فان عليه أهل المدينة وقالوا والله لو لم نجد إلا أولادنا وهذه الأحجار لقاومناه بها لآخر نفس قالوا هل هذا زي ما صار اليوم على شعب الليلي عرفوا من هو يزيد واشبف على يزيد قالوا حنقات لآخر نفس منهم الصحابة والتابعون وابناؤهم فأرسل عليهم الملعون مسرف ابن عقبة كان اسمه مسلم سماه المسلمون مسرف للأسف وبمؤامر وخيانة من آل برضو إيه مروان للأسف الفرع الأموي اللعين هذا دخلوا المدينة من أحد إيه جوانبها واعملوا السيف في الناس وعطوا الأذان ثلاثة أيام بليليها وأباحهم بأمر يزيد يزيد قالهم إن حصلتم وإن ظفرتم بهم فكل شيء مباح لكم ثلاثة أيام بليليها القتل والزنا والسدق والبدكوية والخمر قال لك فحلوا الأعجيب ألف بكر افتضت اغتصابا من بنات الصحابة والتابعين نفس المنطق منطق القذافي ومبارك وزي العابدي بس القذافي طبعا أيه بالغ وين مبارك فعلا مبارك معناها وزي العابدي هذا سيد المؤدبين صار في الخياس القذافي لا إله إلا الله شيء لا يصدق وخصم بالله العاني يضربهم بالصواريخ صواريخ تضرب بها دول وجيوش و... شعب وقال أقول ما في كذب ما في منهم تعالوا, تعالوا نطالب برجين تحقيق أخ أخ يعني كل من نراهم كذابون كل الشعب الليبي يكذب كل السات والدبلوماسيين بيطلعوا تلفزيون كذابون انت الوحيد الصادق انت وابنك هذا المعطوه الثاني مش معقول يا اخي نفس المنطق الفساد الدمار نفس الحيله ونفس الكذب هل هذا صحيح غير صحيح بفضل الله من الذي يحدث الفساد والدمار هم هؤلاء من عجل أن يبقوا في السلطة شعب الليبي كالشعب المصري من قبله الشعب التونسي أثبت العكس تماما أنه بغير سلطة هؤلاء المفسدين أكثر أمنا وأكثر أخوة وأكثر مسالمة وأكثر حبا شيء غريب يا أخي حتى صرها قلت عن السجن بدأ الآن يحافظ على ممتلكات إياء الشعب والأمة لماذا؟ الآن بدأ يشعر أن هذه الدولة دولته هذا له هذه أرضي هذه بلدي الآن سأحافظ عليه بالأمث, بالأمث القريب لم تكن لي كانت القذافي وطغمته وزمرته. فأنا لا أأخذ منها أحسن لا أأخذ غيري أخذ أنا صح؟ منطق يعني وجيه شوي بس اليوم هذه الأمة الأمة لا نحافظ عليها فالآن الشعب الليبي بالعكس غير مهدد بالمرة بحرب أهلية والله بالعكس على قلب رجل واحد وحده عن مدى هدم الشهادة سأختم الخطبة بنقطة أخيرة أيها الإخوة كل ثورة من الثورات لها شعار مثلث بل أن نقول ثالث شعار مثلث أيها الإخوة فهل لثوراتنا من شعار يجب أن نقترح شعارا وخاص ثم الفرنسية كان شعرها حرية اخوه مساواة طبعا هذا شعار منغوم حتى باللغة الفرنسية على إيقاع واحد لكن تم اختياره اختيارا دقيقا حرية لأن الملكيين كانوا يفهمون الناس ويلقون في روعهم أن الملك ومن وراءه يحكمون باسم الحق الإلهي فليس للشعب ولا لأحد من الشعب حق عليه ولا حرية بإزاء فعلي ممنوع ممنوع حتى هو بذل في كتاب التنين هذا نفس المبدأ. قال لك الملك المطلق الدكتاتور يحكم وله حق تفسير القانون هو اللي يفسروه كمان نظريه دكتاتورية جاءت الثور فرسيقات غير صحيح الذي يحكم الشعب والذي يتكلم الشعب ولا حق لهذا الملك إزاء الشعب هذا صحيح الحرية مساواة وإخاء مساواة لأنه إلى أمس الخريف بارح فقط كان في طبقة النبلاء والديوكات الدوقات يعني يا والمركيزات والمراكز مذكور العناث وهذولا ما شاء الله مصنوعون من ذهب وسائر الشعب من خشب لهم حقوق ليست للناس جاءت الثورة وقالت هذا انتهى عهد ولا رجال الدين طبقه فوق الجميع هذه لكن دون الملوك تقريبا في عهد الثوره الفرنسيه جاءت الثورة وقالت اشنقوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس لا بدنا رجال دين ولا بدنا ملوك في مساواة اليوم نحن ابناء وطن واحد وابناء اب وام الاخاء ليه لأن حرب الكاثوليك والبروتستانت دفعت فرنسا كسائر أوروبا مئات الألوف من خيرة أبنائها وبناتها لأن هذا حزب الشيطان في نظر الثاني الذي هو في نفسه حزب الله والعكس صحيح ولا هوادة في حرب حزب الله لحزب الشيطان فقتل بعضهم بعضا فولتير في كتابه عن تسامح يضع إحصائية رسمية يقول أربعون في المئة من سكان أوروبا ذهبوا ضحية الحروب الدينية كاثولي كبيرتس أربعون في المئة نص سكان أوروبا الحين جاءت الثورة الذكيه قالت لا غير صحيح أخوة نحن نحن أخوة عماد اخوتنا الوطن الواحد لا دين لا مذهب اتركونا من الخزع بلات هذه تركيا الفتاة تركيا التي طلعت بأعباء الثورة وعلى رأسها عرأس جمعية تركيا الفتاة أحمد رضا فيلسوف الحداثي العصراني الذي كان دقيقا في اختيار كلماته واختار للثورة شعارها هو شعار الثورة الفرنسية ذاته مع تغيير حرية وبدأ الإخاء قال ما في إخاء لا حرية عدالة مساواة أبقى على المساواة والحريه وأتى أحمد رضا تركي الفتاب إيه بالعدالة ليه لا يقل للشعب التركي أنتم إخوة هم فرغوا من هذه المسألة من أول يوم أيامهم هم إخوة في تركيا المسلم أخن لأخيه المسلم والمسلم أخن ها؟ للمواطن الآخر وإن لم يكن مسلما هكذا علمه الإسلام واضح تركيا كانت تستطيع بجرد قلم سلطاني أن تبيد أو تهجر كل الأقليات الدينية لكنها لم تفعل والسلطة الدينية رفضت هذا مرة في وجه السليم الأول حدثكم بهذا نعم ودفع الثمن هذا مزقت بعد ذلك وأصبحت رجل ضعيفا بأسباب منها هو الأقليات الدينية اللي جرت امتيازات أجنبية إلى آخره فشوف في ذكاء آه. لكن قال لك بدي عدالة ما تحدسشها الأخوة عدالة ليه؟ عدالة يطلبها الشعب التركي الثائر بإزاء الامتيازات الأجنبية التي تغولت حقوقه واخذت نصيبه وخيره بس امتيازات أجنبية قالوا لا نريد العدالة لنا ما لنا ولكم ما لكم أيها الأجانب صحيح؟ صحيح؟ الثورة الصينية سان يات سن آه؟ ابو الشعب هذا مؤسس حزب حزب شعب الدولة الكومين تانك صن ياتسن قال لا لا لا انا هذا لا يعنيني عبر تاريخ الصينية الطويل خمسة الاف سنة اغتقى اكثر من مرة احد من احد الرعية الى سلطان ابن السماء كان لدينا الشرطة احنا لدينا مفهوم الاخوة وعنده صينيين الأخوة هذا في الوطن كاخوة الدم ازياد وعنده معنى هذه ومساواة عندنا مساواة فضل عندنا معروف كان تجد الاختبارات ايها الاخوه اختبارات علمية معرفية والناجح يرتقي أعلى سلم وظيفة في الدولة في الصين من أربعة ألف سنة هذا موجود ومش القضية حريه ومش القضية أخوة عندنا الأخوة ومش القضية مساواه القضية قالوا بدنا بدنا قومية يحل فيها الوطن محل الدولة لماذا؟ لمعالجة مشكلة المنشوريين وتتطر وتبت على الحدود. فكأ كل ثور عنده إيه عنده تحدياتها أيها الإخوة واستجابة لتحدياتها تصوغ ماذا؟ شعاراتها. فكأ مش كلامه وياك يعني شائع زي أحمد شوقي بيقولوا في فهم هنا. قال بدنا إيه قومية وبدنا دي ليه لا مش حرية. قال الحرية موجودة نريد ما هو أبعد من الحرية. فليس المهم أن يتحرر الشعب المهم أن يبرر حريته بالمشاركة في الشأن العام. وهذا ما تتكفل به الديمقراطي ذكي جدا ثم نريد أخيرا ها؟ هذا سنة سنة قال نريد الاشتراكية لماذا الاشتراكية قال أنا لست ضد الاستثمارات الأجنبية في بلدي استثمارات رهيبة كانت للغرب خاصة لكن أنا أريد أن نتعاطى مع هذه الاستثمارات على سنة المشاركة لا تظلمون ولا تظلمون فاستجابة على موضوع الاستثمارات الأجنبية التي أكلت كل شيء ها صاروا إيه العنصر الثالث في مثلثهم الشعارات قالوا ايه اشتراكية وهكذا ثورة مصر طبعا نتحدث عنها معروفة ودرسناها ثلاثة وعشرين يوليو 52 هذه أمرت بماذا أمرت بالاتحاد معروف العرب يحتاجون هذا وأمرت بالنظام في أمم فوضوية وأمرت بماذا بالعمل أحسن العمل لن نشرح هذا فالآن أختم الخطبة نريد شعارات لثوراتنا نقترح بعض الطرحات طبعا من أنا حتى لكن أقترح كما يقترح أي واحد منكم الحق لنا طبعا بلا شك قدس أقداسها وحجر أساسها وبيت قصيدها أيها الإخوة الحرية ما في ثورة ستتخلى عربية لن تتخلى ثورة عربية عن أن يكون رأس شعاراتها المثلثة الحرية شعوب قهرت لألف 1400 سنة تحتاج الحرية أول شيء حرية في الحالة الليبية لأن الوقت ضاق علينا أنا أقترح العنصر الثاني البناء يا أيها الليبيون البناء شعب ودولة هدم تم تهديمه على مدى ثنتين وأربعين سنة أقسم بالله ليبيا تحتاج أول ما تحتاج بعد الحرية البناء أن تبنى يبنى فيها الإنسان وتبنى فيها الدولة والمؤسسات أيها الإخوة مؤسسات الرسمية أو مؤسسات المجتمع المدني لا بد من بناء أرجو أن أرى ليبيا بعد أشهر إن شاء الله تعالى وهي تكون الدولة العربية الأولى رقم واحد الدول العربية التي تستضيف المثقفين والعلماء والأدباء والفلاسفة وبدنا يوميا مهرجانات الثقافية وعلمية وتربوية حتى نلحق على حالنا لازم تلحق ليبيا بالعجل بالعجل لنا مهدمة العنصر الثالث قد أقترح أن يكون الاتحاد لا أقول الوحدة الوحده فيها معنى دمجي عضو انتبهوا كالدوله الإيه؟ آه؟ المتوحده البسيطه لا بدنا ايه مثل الدولة الاتحاديه يعني الفدراليه بدنا نوع اسمه ايه اتحاد مش واحده اتحاد نحتاج كعرب الى الاتحاد حتى لا في فهم ايه الوحده وانما ايه ان شاء الله في امل الاتحاد اسال الله تبارك وتعالى ان من على هذه الامه بحريتها كامله آه. انه ولي ذلك والقدر عليه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم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 وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ما يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد ويليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار الملحق اللهم عليك بطغات العرب والمسلمين اجمعين هم وزمرهم وضغمتهم وزبانيتهم ومرتزقتهم اللهم أحصهم جميعا عددا اللهم اقتلهم بددا ولا تغادل منهم أحدا اللهم إنا ندرع بك في نحورهم فاكفنا اللهم شرورهم بقدرتك وجبروتك يا عزيز يا جبهر يا منتقم يا رب العالمين اللهم أبرم لهذه الأمة المرخومة أمر رشد تعز فيه أوليائك وتضل فيه أنوف أعدائك يعمل فيه بطاعتك بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم وتأمن فيه سبل المؤمنين إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة